بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهّر والرجز فاهجر ولا تمن استكثر ولربك فاصبر فَإِذَا نُقِرَ فِنَّ قُورَ فَذَالِكَ يَوْمَ إِذِيَ يَوْمُ النَّعْسِيرِ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ نَمْدُودًا وَبَنِي نَشُوهُ دَوْ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا